بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآل وصحبه أجمعين أما بعد فالإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان ركن من أركان الإيمان قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ورد القدر سلم الحرمان وطريق الخزلان ومنتهى الطغيان فهو سر الله تعالى في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب أو نبي مرسل ومع ذلك خاض فيه الخائضون فزلت أقدام وضلت أكهام وهذا الله أهل السنة للحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام فهيا إخوتا, فهي إخوتا لنتعرف على هذا المنهج الحق من خلال هذه السلسلة العلمية الكريمة الإيمان بالقضاء والقدر وذلك لقضينة الشيخ محمد حسان والتي تقدمها لكم تفجيلات الحمة للإنفاج الإسلامي والتوزيع والآن أيها الأحبة في الله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 أيها الأحبة ما زلنا نواصل شرحنا في دروس العقيدة لحديث جبريل أذكر بالحديث مرة أخرى لا سيما وقد أنهينا الحديث عن الركن الخامس أو في الركن الخامس في المحاضرة الماضية الحديث الذي نحن بصدده هو أول حديث في صحيح مسلم قال مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو خيسمة زهير بن حرب حدثنا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 فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلني المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم أي يبحثون عن غوانض العلم وخوافيه ويزعمون أن قدر وأن الأمر أنف يعني لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها ويزعمون أن قدر وأن الأمر أنف فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك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 وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال السائل أخبرني عن الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره هذا الركن هو الذي من أجله ساق الإمام مسلم هذا الحديث الطويل الجميل وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صبقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه ثم قال السائل أخبرني عن الإحسان قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها أي عن علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان ثم انطلق أي السائل فلبثت مليا ثم قال صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وها أنا ذا الليلة أستهل الحديث بتوفيق الله ومدده في الركن السادس من أركان الإيمان. ألا وهو الإيمان بالقدر. ودعوني أستهل الكلام في هذا الموضوع. الخطير الكبير بمقدمة جليلة لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الذي اسماه شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل يقول ابن القيم اما بعد فان اهم ما يجب معرفته على المكلف النبيل فضلا عن الفاضل الجليل ما ورد في القضاء والقدر والحكمة والتعليل فهو من أثناء المقاصد والإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه ومبدأ الدين المبين وختامه فهو أحد أركان الإيمان وقاعدة أساس الإحسان التي يرجع إليها ويدور في جميع تصاريفه عليها فالعدل قوام الملك والحكمة مظهر الحمد والتوحيد متضمن لنهاية الحكمة وكمال النعمة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فبالقدر والحكمة ظهر خلقه وشرعه المبين ظهر خلقه وشرعه المبين ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ثم قال وهذا كلام نفيس وخطير وقد سلك جماهير العقلاء ركزوا معي في كل كلمة من كلام هذا الركن لخطره واشهد الله أنني قضيت الأسبوع الماضي أنقب في بطون الكتب والمجلدات لأقف على أقوال سلف الأمة في هذا الباب الخطير ولا أخفيكم أنني شعرت طوال الأيام المضية بالخوف والوجل وخشيت على نفسي أن يزل لساني بكلمة ولم لا وقد زل في هذا الباب الفحول والكبار من أهل العلم ورحم الله ابن القيم إذ يقول وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله فتصور أنهم وقعوا في هذا المعتركي الصعب فزلوا وخرجوا عن الجاده في زمن كانت فيه أنوار النبوة ما زالت تتلألو عن قرب فما ظنك بهذه الأزمان بزمن الشبهات والشهوات بزمن الانترنت بزمن عبد فيه العقل وقدس ولذا فكان من الواجب ان اذكر قبل ان اتحدث الليلة عن الايمان بالقدر كان من الواجب ان اذكر بكل ما ذكرت وبكل ما حدث في اركان الايمان حتى يعلم المؤمن يقينا ان مرتبة الايمان بالقدر لابد ان تأتي بعد هذا التأصيل والتأسيس لأركان الإيمان لأننا نعيش الآن زمانا ظهر فيه من جديد أفراخ المعتزلة أفراخ المعتزلة ممن يقدسون العقل وأنا لا أريد بذلك أن أقلل من شأن العقل كما سأبين الليلة في المقدمة المهمة التي سأذكرها بين يدي حديثي في الإيمان بالقدر أقول لا أريد بذلك أن أقلل من شأن العقل أو من قدر العقل إنما أود أن أبين خطر زماننا الذي نعيش فيه لا سيما إذا علمنا أن الزمان الأول ضل فيه من ضل في هذا الباب فما ظنك بهذا الزمان نسأل الله الثبات على الحق ونسأل الله أن يلهمنا الرشد والصواب وأن يجنبنا الزيغ والزلل وأن يستخرج منا ما يرضيه سبحانه وإنه على كل شيء قدير قال ابن القيم وتدبر في كل كلمة وقد سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل واد وقد سلك جماهير العقلاء في هذا الباب في كل واد وأخذوا في كل طريق وتولجوا كل مضيق وركبوا كل صعب وذلول وقصدوا الوصول إلى معرفته والوقوف على حقيقته وتكلمت فيه الأمم قديما وحديثا وساروا للوصول إلى مغزاه سيرا حثيثا وخاضت فيه الفرق على تباينها واختلافها وصنف فيه المصنفون الكتب على تنوع أصنافها فلا أحد إلا وهو يحدث نفسه بهذا الشأن أي بشأن القدر ويطلب الوصول فيه إلى حقيقة العرفان فتراه إما مترددا فيه أي في هذا الباب مع نفسه أو مناظرا لبني جنسه وكل قد اختار لنفسه قولا لا يعتقد الصواب في سواه ولا يرتضي إلا إياه وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود اللهم سلم يا رب ولا تردنا عن طريق الصواب أنت ولي ذلك ومولاه قال وكلهم إلا من تمسك بالوحي عن طريق الصواب مردود وباب الهدى في وجهه مسدود تحس علما غير طائل ورتوى من ماء آجن قد طاف على أبواب الأفكار ففاز بأخس الآراء والمطالب فرح بما عنده من العلم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع وقدم آراء من أحسن به الظن على الوحي المنزل المشروع والنص المرفوع حيران يأتم بكل حيران يحسب كل شراب ماء فهو طول عمره ضمآن ينادى إلى الصواب من مكان بعيد أقبل إلى الهدى فلا يستجيب إلى يوم الوعيد قد فرح بما عنده من الضلال وقنع بأنواع الباطل وأصناف المحال منعه الكفر الذي اعتقده, منعه الكفر الذي اعتقده هدى منعه الكفر الذي اعتقده هدى وما هو ببالغه عن الهدات المهتدين ولسان حاله أو قاله يقول أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أو ليس الله أليس الله بأعلم بالشاكرين ولما كان الكلام في هذا الباب نفيا وإثباتا موقوفا على الخبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وخلقه وأمره فأسعد الناس بالصواب فيه فاسعد الناس بالصواب فيه اي في باب القدر من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين ورغب بعقله وفطرته وايمانه عن اراء المتهوكن كرر فاسعد الناس بالصواب فيه اي في باب القدر من تلقى ذلك من مشكات الوحي المبين ورغب بعقله وفطرته وايمانه عن اراء المتهوكن وتشكيكات المشككين وتكلفات المتنطعين واستمطر ديم الهداية من كلمات اعلم الخلق برب العالمين صلى الله عليه وسلم فان كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وفي غيره كفت وشفت وجمعت وفرقت واوضحت وبينت وحلت محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن ثم تلاه أصحابه من بعده على نهجه المستقيم وطريقه القويم فجاءت كلماتهم كافية شافية مختصرة نافعة لقرب العهد ومباشرة التلقي من تلك المشكاه التي هي مظهر كل نور ومنبع كل خير وأساس كل هدى التي هي مظهر كل نور ومنبع كل خير وأساس كل هدى ثم سلك آثارهم التابعون لهم بإحسان فاقتفوا طريقهم فاقتفوا طريقهم وركبوا منهاجهم واهتدوا بهداهم ودعوا إلى ما دعوا إليه إلى ما دعوا إليه ومضوا على ما كانوا عليه هذه مقدمة نفيسة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الذي أفرده الحديث عن القدر أقول لذا يقول أبو المذفر السمعاني فيما حكاه عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني قال وتدبر معي كل لفظة كما أكرر سبيل المعرفة في هذا الباب هذه مقدمة لا بد منها وأظنها أخطر الكلمات التي سأقولها في باب الإيمان بالقدر فلا بد من أن أؤصل الليلة بهذا التأصيل لأبني بعد ذلك على هذه القواعد المتينة إن شاء الله تعالى ولا عذر بعد ذلك لمن سأل فيما سأفصل أوضح وأبين قال سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة سبيل المعرفة في هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل فمن عدل عن التوقيف فيه ظل وتاه في بحار الحيرة تدبر؟ فمن عدل عن التوقيف يعني فمن ترك القرآن والسنة فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من أسرار الله تعالى لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب أي ما خفي في جانب القدر كما سأبين الآن وليست كل جوانب القدر ويقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك ملك مقرب ولا نبي مرسل والتعمق في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة فإن الله طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وقال الآجري رحمه الله تعالى لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدر لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل بل الإيمان بما جرت به المقادير من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمن به ثم لا يؤمن العبد لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد فيضل عن طريق الحق وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف لا يقال لما لما رزق الله فلانا ولما منع الله عن فلان وكيف نصر الله فلانا وكيف خذل الله فلانا وكيف غفر الله لفلان وكيف لم يغفر الله لفلان وكيف هدى الله فلانا وكيف ضل الله فلانا اسمع لقول إمام أهل قال ومن السنة اللازمه الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف إنما هو التصديق بها والإيمان ومن لم يعرف تفسير الحديث ولم يبلغ عقله فقد كفي ذلك فعليه الإيمان به والتسليم له وهذا الذي قرره أهل العلم في القدر يضع لنا أيها الأحبة الكرام عدة أصول وعدة قواعد في غاية الأهمية أولها وجوب الإيمان بالقدر وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره كما سأبين إن شاء الله تعالى في الحديث عن الإيمان بالقدر كركن من أركان الإيمان أولها وجوب الإيمان بالقدر ثانيا الاعتماد في معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الاعتماد في فهم القدر وحدوده وأبعاده على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضي الله عنهم جميعا ويجب أن نترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس فالعقل الإنساني لا يستطيع بنفسه أبدا أن يضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب من الانحراف والضلال والذين خاضوا في هذه المسألة بعقولهم ضلوا وتاهوا فمنهم من كذب بالقدر خلي بالك من خطورة النظر العقل المجرد أنا لا أقل من شأن العقل وأكره بل يجب علينا أن نجمع بين النقل والعقل ولا ينبغي أن نقدم العقل على النقل لنجعل من العقل أساساً وركيزةً لنفهم من خلاله النصوص الثابتة ثم لو تعارض العقل مع النقل أولن النقل ليخدم العقل هذا باطل وضلال مبين سيؤدي بنا إلى الهلاك والمزلة والانحراف أقول فمن هؤلاء الذين قدموا العقل على النقل في هذا الباب منهم من كذب بالقدر كما سأبين ان شاء الله تعالى ومنهم من ظن ان الايمان بالقدر يلزم القول بان الانسان مسير اي مجبر وهي قضية خطيرة قضية الجبر والاختيار ومنهم من ناقض الشرع ومنهم من ناقض الشرع بالقدر ناقض الشرء بالقدر وكل انحراف من هذه الانحرافات سبب مشكلات خطيرة في واقع المسلمين وفي واقع البشر وحياتهم فالانحراف العقدي يا اخوة سبب كل انحراف الانحراف العقدي سبب كل انحراف في الاخلاك في السلوك في كل شيء الانحراف العقدي سبب كل انحراف ايضا من القواعد المهمة ان نترك التعمق في القدر ان نترك التعمق في البحث في قضية القدر فبعض جوانب القدر لا يمكن للعقل أبدا أن يستوعبها مهما كان نبوه، إلا بالعودة إلى نصوص الوحي المعصوم إلى القرآن والسنة بفام السلف وأود أن أذكر هنا بكلمات جميلة لأن البعض قد يظن أن مقدمة هذه تشكل حجرا على العقل البشري وقد يقول قائل ألا ترى يا الشيخ أن حديثك هذا في هذه المقدمة يشكل حجرا على العقل البشري المبدع الذي وصل الى ما وصل اليه في عصرنا الحديث فها انت تسمع ان العقل البشري قد صدر الى السماوات العلى وتبيس الفضاء بسكافري وتسمع ان العقل البشري قد صنع القنبلة النوية والذرية والهيدروجينية وتسمع ان العقل البشري قد حول العالم كله الى قرية صغيرة عن طريق هذا التكنيك العلمي المذهل في عالم الاتصالات والموصلات وتسمع ان العقل فعل وفعل هذا جميل لا انكره وهذا مجال العقل وهذا مجال العقل الذي يجب عليه ان يبدع فيه تدبر لا مجال للعقل في ان يتعرف على اركان الدين الا من خلال الوحي المعصوم من خلال كلام رب العالمين وكلام سيد النبيين صلى الله عليه وسلم تدبر معي قول ابن القيم رحمه الله لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا لا يستقل العقل دون هداية بالوحي الوحي المربي ايه قرآن السنة ركز معا جدا اوعى تسرح اوعى تسرح موما اشتع بان طول اسبوع تاني تفضل نايم ركز جدا في كل كلمة يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فاذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة الا على من ام هذا الوحي والتنزيل فاذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بانك ما اردت وصولا يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا فللعقل مجاله فليفجع فيه لكن لا مجال البتة للعقل في أن يخوض في هذه القضية الخطيرة ألا وهي قضية الإيمان بالقدر أو في قضية صفات الله سبحانه وتعالى كيف تعمل الصفات لا مجال للعقل فيها أبدا لا مجال لإعمال العقل في هذه الجوانب أبدا وإلا سيضل صاحب هذا العقل ولو كان أعقل الناس أو ولو كان من أعقل الناس إن الإسلام الذي وضع بين هذه الإنسان المسلم وغير المسلم معالم الإيمان بالقدر يقوم على أن الله عز وجل عالم كل ما هو كائن كما سأفصل في مراتب الإيمان بالقدر إن شاء الله تعالى الإسلام يبين لكل إنسان في هذا الباب أن الله تبارك وتعالى علم كل ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه هذه مراتب القدر ستأتي مفصلة علم الله سبحانه وتعالى كل ما هو كائن لا لا و... لم يعلم الله كل ما هو كائن فحسب بل علم الله كل ما هو كائن علم ما كان وما هو كائن وما سيكون لو كان كيف يكون فالله سبحانه وتعالى علم كل ما هو كائن وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى واستعاب العقل البشري لهذه الحقائق سهل ميسور ليس فيه صعوبة ولا غموض ان تقيده بالوحي الرباني والنبوي بالوحي الرباني والنبوي اما البحث في سر القدر والغوص في اعماقه يبدر الطاقة العقلية بالنزاع يعني مثلا يبحث في كيفية عمل الصفات الله عز وجل من صفاته السمع الله يسمع كيف يسمع ها يبدأ العقل بقى كيف يسمع هل له اذن طب كيفية الاذن لا امسك عن هذا من صفات الله تعالى النزول يتنزل الله كل ليلة الى السماء الدنيا ثم يقول. أنا الملك. الى اخر الحديث الصحيح. فيتوقف العقل عن كيفية النزول كيف انزل? وليس كما كذب ابن بطة على شيخ الاسلام لتيمية طيب الله ثراه. حينما وقف على المنبر يوما وقال ينزل الله عز وجل كل ليلة هكذا. رأيت شيخ الاسلام يفعل ذلك ثم نزل من على المنبر الى درجة منخفضة. هذا باطل. فهذا تشبيه لنزول الخالق. بنزول المخلوق وهذا محال وهذا محال فكيف يتنزل الحق لا يعلم كيفية التنزل إلا الحق كيف يسمع الحق لا يعلم كيفية سماع الحق إلا الحق كيف يوصف كيف يرى كيف يتكلم كيف يغضب كيف يعجب كيف يضحك كل هذه الأسرار لا ينبغي ان يخوض العقل وان يتعمق العقل في البحث فيها وإلا ضيع طاقته العقلية هدرا ولن يصل الى شيء ربما يصل الى الضلال والاضلال فالسؤال عن الكيفية هو الذي اتعب الباحثين في القدر وجعل البحث فيه من اعقد الامور واصعبها ولذا قد نص الامام احمد كما ذكرت رحم الله تعالى من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف لا يقال لما ولا كيف قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهي مسألون أخي لو رأيت رجلا رجلا مسؤولا في شركة وهي شركته شركة قطاع خاص ورأيت صاحب هذه الشركة ينادي على موظف عنده. ويقول يا فلان مخصوم من شهرك عشرة ايام. تمام يا فندر. تعال فلان لك علاوة عشرة ايام. هل تجرؤ انت وانت موظف عنده ان تقول له لما اعطيت هذا ولما حرمت هذا? هل تجرؤ? والله لا تجرؤ. بل ان همست مع زميلك في العمل لماذا اعطى فلانا? ولماذا حرمني? يقول لك اخي هو الشركيت يا اخي. هو دمال يصرف فيه. والكون كله ملك من يتصرف فيه كيف شاء. ان قلت لي لقد اعطى هذا المسؤول هذا العلاوة لحكمة. لحكمة يراها. يرى هذا الموظف قد ابدع وعمل ونشط وانتج. وخصم من هذا لانه كسول مهمل. إذن أقول لك أنت مؤمن بأن هذا المسول قد أعطاه لحكمة يرى ستقول نعم أقول سبحان الله الرجل العبد أعطى لحكمة والله يعطي ويمنع من غير حكمة أمر عجيب حتى هذا يعني خطاب للعقول لمن تريد لمن يريد أن يفلسف القضية بالعقل الله عز وجل يعطي ويمنع لحكمة يعلمها سبحانه وإن لم تعلمها أنت فجلوسك في موضعك الذي أنت فيه الآن بقدر بقدر ابتسامتك بقدر شربتك بقدر زواجك بقدر تطليقك بقدر جوعك بقدر عطشك بقدر كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر والله سبحانه وتعالى حكيم فهو الحكيم اللطيف العليم الذي يعلم ويدبر الكون والأمر كله بحكمة يعلمها إن علمها العبد أو جهلها فلا ينفي هذا الجهل بحكمة الله أن لله حكمة في كل أمر لا ينفي جهل العبد أو جهل العباد بحكم الله أن لله حكما في كل أمر سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ذاب جمهور أهل العلم من السلف والخلف إلى أن لأوامر الله عز وجل ومخلوقاته عللة حتى الشيطان له علة له حكم من خلقه علمتها أو جهلتها علمها الخلق أو جهلوها فجمهور أهل العلم من علماء السلف والخلف بعد السلف متفقون على أن لأوامر الله سبحانه ومخلوقاته حكما وعللا فإنه لا يأمر سبحانه وتعالى إلا لحكمة ولا يخلق الا لحكمة ولا يعطي الا لحكمة ولا يمنع الا لحكمة ولا يرزق الا لحكمة فكل شيء يفعله سبحانه وتعالى لحكمة وبحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وذاب جمهور اهل العلم ايضا الى ان العقل يستطيع ان يدرك ما في الافعال من حسن وقبح الى ان العقل يستطيع ان يدرك ما في الافعال من حسن وقبح فالعقول تدرك مثلا ان الزنا او ان الظلم شر وان الكذب شر وان السرقة شر وان الزنا شر والعقول تدرك ان العدله فعل جميل فعل حسن به قوام الملك والعقول تدرك ان الصدقه ويصلح ذات البيت ورد الملهوف وإعانة المظلوم تدرك العقول أن هذا فعل جميل أو أن هذه الأفعال من الأفعال الحسنة وليست من الأفعال القبيحة إذن يا إخوة المنهج الذي ينبغي أن نؤصله في هذا الباب هو أن نعتمد على القرآن والسنة بفهم سلف الأمة وأن لا نقدم العقل في هذا الباب على النقل على صريح القرآن وعلى صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأود أن أقول أيضا مكررا بأن طريقة السلف في الاستدلال هي الجمع بين النقل والعقل هي الجمع بين النقل والعقل وهم لا يقدمون العقل على النقل أبدا لا يقدمون العقل على النقل ك هؤلاء الذين يقدمون العقل ويجعلونه أساسا في فهم النصوص فإذا اصطدمت النصوص مع العقول أول النصوص لتخدم ما توصلت إليه العقول وأظن أنكم ترون الآن كثيرا من هذا الصنف يعني الدكتور مصطفى عمود رد أحاديث الشفاعة الصحيحة من هذا الباب وكل ما تقرؤونه من إنكار لأصول وثوابت لهذا الدين ما وقع إلا من هذا الباب من باب تقديم العقل على النقل ثم جعل العقل أساسا فأولت النصوص الثابتة الصحيحة لتخدم ما توصل إليه العقل من حقائق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع في كتابه الجميل الذي أسماه بضرء تعارض العقل والنقل يقول إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له وفي مقام النظر النظر أيضا فعليه أن يعتصم بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك وله أن يتكلم مع ذلك ويبين الحق الذي جاء به الرسول بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة فإن الله سبحانه ضرب الأمثال في كتابه وبين بالبراهين العقلية توحيده. وصدق رسله وأمر الميعاد وغير ذلك من أصول الدين يبقى لا تعارض نقدم النص ونجمع بين النص والعقل لكن لا نقدم العقل على, على النقل هذا تأصيل فغاية الأهمية فالمؤمن هو الذي يلتزم بالكتاب والسنة وذلك بأن يأتي إليهما مسلما بدون مقررات عقلية سابقة ما تقررش مسائل عقلية وترجع القرآن السنة لتبحث لا لأنك ستكون أسيرا لمقرراتك العقلية حال بحثك في الكتاب والسنة بل يجب عليك أن تسلم قلبك وعقلك الكتاب والسنة ولا أنكر عليك أن تدبر أن تفكر بعقلك وأن تستثمر نعمة العقل في النظر والتدبر في القرآن والسنة ما بقول لك شي تقبل عقران السنة وانت لاغي العقل لا وإنما تقبل على القرآن والسنة بعقل متفتح للقرآن والسنة دون مقررات عقلية سابقة وإلا أصبحت أسيرا لمقرراتك العقلية وستجعل بعد ذلك النص خاضعا لهذا المقرر العقل السابق فالمؤمن هو الذي يقبل على القرآن والسنة بدون مقررات عقلية سابقة والمؤمن يلتزم الأدب مع الله في بحثه يلتزم الأدب مع الله تبارك وتعالى وذلك باقتصاره في هذا الباب الخطير على ما ورد على ألسنة السلف من اصطلاحات وكلمات هذه أيضا نقطة فغة الأمية المؤمن يلتزم الأدب, يلتزم الأدب مع الله عز وجل وذلك باقتصاره على ما ورد في آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلى ما ورد على ألسنة سلف الأمة يعني ما نستخدمش ألفاظ المتفلسفين في هذا الباب ولا ألفاظ المتكلمين يعني مثلا لفظة الجبر الجبر والاختيار الجبر هذه اللفظة لم تثبت أبدا بهذا اللفظ لا في قرآن ولا في سنة ولا على ألسنة سلف الأمة أبدا فنود أن نوصل أيضا في المقدمة هذا التأصيل المهم في باب العقيدة المؤمن يلتزم الأدب مع الله عز وجل فيستعمل ألفاظ القرآن وألفاظ السنة والألفاظ التي جرت على ألسنة سلف الأمة فهم أعلم الناس بالقرآن والسنة قال ابن مسعود من كان مستنى فليستن بمن قدمات فإن الحي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 ويقول الشيخ الإسلام أيضا فإن الكلام فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ كما تسلك المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفات بالشرائع بل يسميه عله، وعاشقا ومعشوقا إلى آخر هذه الألفاظ يقول شيخ الإسلام بعدل عجيب وإنصاف غريب يقول فهؤلاء خلي بلكنا الكلام فهؤلاء إن أمكنا إن أمكنا نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسنا واضح كما لو جاء جيش كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثيابهم أي بلبس ثياب الكفار فدفعهم بلبس ثيابهم خير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفا من التشبه بهم في الثياب كلام العلماء سبحان الله وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة فإنه يقال له أي حين إذن إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثبات بدعة إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثبات بدعة وفي كل منهما تلبيس وإهام فلا بد من الاستفسار والاستفصال أو الامتناع أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات كلام متميز واضح جدا فليس المقصود بناء العقيدة باستخدام اصطلاحات المتفلسفين والمتكلمين والضلال من اهل الفرق وانما المقصود الرد على المخالفين وانما المقصود الرد على المخالفين اذا لم نتمكن من الرد عليهم الا باستخدام بعض الفاظهم وكلماتهم اختم هذه المقدمة المهمة قبل الحديث عن الايمان بالقدر خيره وشره بسؤال مهم ربما كتب إلي الآن في بعض أوراق طلبة العلم ألا وهو ولماذا تتكلم في القدر بعد هذه المقدمة التي بينت لنا خطرها لماذا تتكلم أنت في القدر لسيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نهى عن التنازع في القدر والجوام نعم لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخوض والتنازع في القدر ففي الحديث الذي رواه الطبراني وقال الهيثمي وفيه يزيد بن ربيع هو ضعيف وصحح الحديث بالشواهد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكه إذا ذكر أصحابي فأمسكه وإذا ذكرت النجوم فأمسكه وإذا ذكر القدر فأمسكه وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه شيخنا الالباني رحمه الله تعالى في تخريج المشكاة من حديث أبي هريرة قال تدبر هذا الحديث الجميل قال أبو هريرة رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب عليه الصلاة والسلام فغضب واحمر وجهه حتى كأنما فقأ في وجنتيه الرمان شايف غضب النبي ما كان يغضب شوف درجة الحمرار من الغضب حتى كأنما فقأ في وجنتيه الرمان شايف الرمان الأحمر ده يعني من شدة حمر وجه النبي حتى كأنما فقأ في وجنتيه الرمان أيضا تصلا من شدة الغضب فقال لأصحابه أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر ثم قال عليه الصلاة والسلام عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه طيب عم الشيخ ده أنت زودتها كده بعد هذا لما الحديث في القدر والجواب أقول وقف أهل العلم عند هذه الأحاديث واختلفوا إلى قولين على طرفين نقيض القول الأول قال بعض أهل العلم هذه الأحاديث ثابتة ويجب من ظاهرها أن نكف عن الخوض وعن الحديث في القدر تكلمش أبدا أي جانب الجانب جانب القدر هذا قول قول الثاني قال بعض أهل العلم هذه الأحاديث لا تثبت ولا تخلو أساندها من مقال فهي ضعيفة لا يحتج بها والراجح أن الأحاديث ثابتة يقوي بعضها بعضا كما ذكرت فأقل درجاتي هذه الأحاديث أنا حسنة وقد صحح الشيخ حديثين رحمه الله تعالى والشيخ عندي في هذا الباب عمدة ولا نبغي أن يتطاول متزبب قبل أن يتحصر بقوله إن الشيخ متساهل في التصحيح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقول فالأحاديث ثابتة والراجح انها ثابتة اذا ما الجواب على هذه الاحاديث وعلى هذين القولين المتعارضين الجواب يا اخوة ان القدر خلي بالك ركن من اركان الايمان وقد وردت فيه الايات والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فكيف يأتي النهي بعد ذلك عن الكلام فيه بعدما ثبتت فيه آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا دليل قاطع على أن النهي على أن النهي إنما هو منصب فيه على وجه الخوض فيه على سبيل التنازع ركز النهي ثابت لكن من منطلق النهي عن الخوض في باب القدر على سبيل التنازع وعلى سبيل الاختلاف والاعتراض على الله تعالى لا على وجه المعرفة الصادقة من الأدلة الكثيرة في كتاب الله والصحيحة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث التي ذكرت الآن يا إخوة ما يدل على هذا الفهم اسمع النبي عصان يقول إذا ذكر أصحابي فأمسكه طيب خلاص مش هنتكلم عن أبي بكر ولا هنذكر سيرة عمر ولا هنبين فضائل الصحابة وهنلغي من كتاب البخاري واكتب السنن فضائل الصحابة لا لا لا لا أبدا يبقى المراد بأمسكه إيه أمسكوا عن الخوض فيهم بالباطل وأمسكوا عن الخوض فيما وقع بينهم من فتن هذا هو الكلام إذا ذكر أصحابي فامسكوا، وإذا ذكر النجوم فامسكوا، وإذا ذكر القدر فامسكوا. أي لا تخوضوا فيه بالباطل على سبيل النزاع والخلاف والاعتراض على الله تعالى لكن لا حرج في أن تبحث في القدر بالأدلة المبثوثة الكثيرة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لو كان الأمر كذلك ما ذكرت هذه الآيات الكثيرة في قرآن الله وما ذكرت هذه الأحاديث الكثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا يا إخوة كثير من أهل العلم من علماء السلف قد ذكروا القدر وبحثوا فيه سطر المجلد, المجلد الثامن من مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام تيمية طيب الله ثراه سطر المجلد الثامن كله باسم القدر وقد قرأت المجلد كله الأسبوع الماضي ووقفت فيه على درر وجواهر ونفائس القدر اسمه القدر فهل خالف هؤلاء الأئمة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي في الحديث عن الحديث في القدر لا اذا يا اخوة المراد بالنهي في الخوض والنزاع وليس المراد ان نبحث عن هذا الركن من اركان الايمان في كتاب الله وفي سنة رسول الله وعند سلف الامة ليتقوى الايمان فهذا هو الفهم الصحيح والله تعالى أعلم للجمع بين هذه الأحاديث وبين أقوال أهل العلم في هذا الباب بعد هذه المقدمة المهمة المهمة التي أصلت بها قبل أن أتحدث عن الركن السادس من أركان الإيمان ألا هو الإيمان بالقدر سأبدأ إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في التفصيل اللغوي والاستلحي لمعنى القضاء والقدر لأنه إذا ذكر القدر فلا بد وأن يذكر القضاء فهل يتفق القضاء والقدر لغة واصطلاحا أم هما لفظان متبينا وما المراد بالقدر لغة واصطلاحا وما المراد بالقضاء لغة واصطلاحا ثم أتحدث عن الإيمان بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان بالله مع بيان منزلة هذا الركن بين أركان الإيمان والله أسأل أن يرزقنا وياكم التوفيق والسداد وأن يجنبنا الزيغ والزلل وأن يستخرج منا ما يرضيه وأن يوفقنا للعمل الذي يرضيه إنه لذالك القدر عليه وأكتفي بهذا القدر الليلة وصلى الله وسلم أبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم